الحد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شجدا من لدن ويؤشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر النذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر النفسة على آثارهم إن, إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينةٌ لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ام طسبيت كان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اولفيت الى الكهف قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضرضنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصاد ما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاورا من كهفهم ذاتا يمين وإذا غربت تقرضهم بي ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلل فاتجد له وليا مرشدا وتحسب وتحسبهم أيقاضا وهم رخود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط براعيه بالله وشيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرارا ولملئت منهم رؤبا وكذلك بعثناهم ليتشاءلوا بينهم قال قائد منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هدى بورقكم هذه إلى المدينة. إلى الملينة فلينظر أيها أشكى طعما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إِيَّاظْهَرُوا إن عَلَيْكُمْ يَرْدُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلْلَتِهِنَّ وَلَا تُفْلِحُ إِذَا أَبَدَى وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَ وعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناجعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلبوا على أمرهم لا اتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة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 فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نشيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا وفي كهفهم ثلاثمائة وشينين والذاد وتسعة قل له أعلم بما لبس له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَلْمَا أُوحِي إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة وناشيه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقى من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعهماه و... وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْبًا وَخُنَّ حَقٌّ مِنَ الرَّبِّ كَمَن شَاءَ أَفَن يُغْنِ وَمَن شَاءَ أَفَن يَكْفُرَ إِنَّ آتَيْنَا لِلظَّالِمِينَ النَّارَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْنِ يَشْوِي وُجُوهُهُمْ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ وعمل الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عين تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من زهب ويلبسون ويلبسون ثيابا من خضر ويلبسون ثيابا خضرا من سنتس وإستدرق وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَحْمَدُ ثَوَابًا وَحَسَنَةً مُّرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَدًّا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَصَالِحَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ودخل, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب من ثم من نطفة ثم سوا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 فتصبح صعيدا زنقا أو يصبح ما أُها قورا فلن تستطيع عليه طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كثريه على ما أنصاف فيها.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 السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيء ما تدروه الياح، وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير من دربك ثواب وخير أمل. ويوم يسير الجبال وتر الأرض باردة. وَحَشَرْنَاهُمْ تَنَادِياً مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَرْسَلُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا قَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنَا لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ووضع الكتاب فتر المجرين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما منه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس إلا سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذوا له وذريته أولياء من توني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عدلا ويوم يقول نادو شركاء الذين جعَلْتُم فَدَعوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ورأى المجرمون النار فقلوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرسا ولقد صرحنا في هذا القرآن من ناتي من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبثلوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفعلوا فَأَصْحَابُ الْوَثَاءِ آذَانُهُمْ وَقَرَا وَإِنْ تَدْرُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَجِئْنَا الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِنَّ قَالَ أُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْدُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَنْضِعَ حُبَابَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَشِيَاحُهُمَا فَتَخَذَ شَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَبًا فَلَمَّا جَعَوْتَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا قَدَى أَنَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إن الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آتانهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا هُوَ الَّذِي رَحَمَنَا مِنْهُ وَعَلَّمَنَا وَعَلَّمَنَا مِنْ دُونِنَا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 فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغيق أهنها لقد جئت شيئا إمرى قال ألم أقل إنك أنت استطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فأغلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقول لك إنك لا تستطيع ما هي صدراع؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال بلغت من دوني أجرع فأنتلخ حتى إذا أتى أهل قريت استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام.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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرط رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ربك ايَبلُغَا أي أُجْدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَلَى أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سبب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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفهوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما اصدعوا أن يظهروا هو ما اصدعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقٌّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَبْطُوُ فِي بَعْضِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعَنَا هُمْ جَمَعًا وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ الذين كانت عيونهم في غضاب عن ذكري وكانوا لا يستطيعون وكانوا لا يستطيعون سماع فاحشب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دون أولياء